الرجيم. الله الرحمن الرحيم بأن <تصفيق> بنعلن <تصفيق> الحظ فاتبشروا ببيعكم الَّذِي بايقتم به وذلك هو But <sweak> I You're here, I will في <تصفيق> نتبعوه في ساعة المسرطة Ja. Oh. دوان بل <تصفيق> صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحبا أنا ما كانوا يعملون وما. Wallna moon وَأَمَنَّ لَفِي نَفِيقٌ بِهِمْ مَرَضُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِ جِمْ وَمَا تُوْمَ كَافِرُونَ أو موتين ثم